اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلى نيتها وسرها اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أعذنا من شر الأشرار اللهم أعذنا من شر كل ذي شر اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد